بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من رجوع وآمنهم من قوم بسم الله الرحمن الرحيم فرأيت الذي يكذب بالجين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سابون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم بسم ويناك الكوفر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر